بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الرلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحبيب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 وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٍ وَإِذْ تَأَذَّمَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنْ إنك ولئن كفّرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني الحميد.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 في افواههم وقالوا اننا كفرنا وقالوا اننا كفرنا بما قلتم به وان ما شك مما تدعون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 بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنى وعلى من يشاء من عباده وما كان لما أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليترك المؤمنون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنْ لكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد تجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميد.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 الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا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 سواء علينا أجزعنا أم تضرنا ما لنا من محيث وقال الشيطان لما قضي العمر إن الله وعدكم وعد الحق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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَايْ بَيْنِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْنِّيَلَ وَالنَّهَارَ وَأَتَيْكُم مِن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 ناس فمن تبعني فإن هو مني ومن عصاني فإنك رفور الرحب ربنا ك المحرّم ربنا ليقيم الصلاة فجعل عفّداً من الناس تهوي إليهم فجعل عفّداً من الناس تهوي إليهم ورزقهم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 111. وعبد لله الذي وابني على الكبر إسماعيل وإسحاق 112. إن ربي لسميع الدعاء 113. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب بنا وتقبل دعانا ربنا في لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحصى الله يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ولم ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تقولوا أقسمتم من قُلْ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِيمَنْ سَاكَنَ الَّذِينَ وَلَوْ أُنْفِسُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ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 يوم تبدل الأرض ويرى الأرض والسماوات وبرزوا للآه الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للحساب وَالَّذِينَ يَنظُرُونِ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّمَا هُوَ إلَّا هُوَ وَاحِدٌ وَاللَّهُ ذَكَرَ أُلُو الْأَلْبَابِ